Sėkiai! المدرستي <تصفيق> صلى اللطورية أنا السقرة مزغت نكشمي التاريخي والتجلاني ندنك تغيلي غلا نسنتي غزينة مزغت نسنتوروت نسنت إيما السانة إيما زغن أوي لسنني نتس والفدس ننت رانا فدس نترب ونولي موتي مالا تاغوري يفرغم تي دي يفرغ ن مات نريغي يا يا ورني Hirun is gatawa dana wanna وجاني غي يسوتلنا اجا ورهق <تصفيق> ديس نفادت سلاغي واولي يا هلي ورنبي دا اقول نسيتك ولينا اخويا تنزغت رسمت سنين مل من اللي عطار غري حاجه اشوري شوفوا سنني كل ما ترى الاقي سنغ وكان اللي انا ارغى راقري تستشوف راك الكلمه اللي ززكني كي تخرصين لالا فضمت الزمد يقسسنتو سناننا يا سر الززاق نكيتي سخا سري السينمت انتي كان في نس لف سخو إلا ما وكان يتزل قولك منك اسكلون ما تمازيغت اسرت نغي نكس احضر يس قلت اللي تي خاصنا او قداني <متحدث> ضر هكا نا غرس اضم يا زازوك يو سنور نتلنو Naudarif susne, kadduri fan, matrti Yina gizri yuridak filasne, Ziyekhatat dinni yalik wili nikin sa'a Akundnis aqlbi dayti wawal nnuni ya Nusitabra أرنساق صغت مازيغت إني التاريخية نراغو زرور تجم لا لنو كان نراغو صغر اختقنتي اللي غرمي غيقل الزامكات تدبين لو حنتي تكتو إسني لساتة كنتي سوالي قال لي غرت الجكرز نتو ولا ولا السان مد نماءي كانام جاتني لوحي وكلو يسني يلسات انا زغته سوالي ya ya ta te ni hilik rasli ghisnafada أمزرويا نتاقوان ويلي تفنيني أرى وادمين اللي داركو لا تلسين أرى للا ميني الجولة حمونا مير تجيرو رتليمي قيس يتيني ينو يليزون انتاتي قوت فلغتني غي بسلك متن دغوي اللي تارانينا دار نغالسة سديدوس نور الطافة نوية قفل الجدود نغسلو كعنصة حقس البنو تيجي دار كل سفنين وكن نزريد خطو الزوم تيسورا وامنا نسوت لدين برشخ كل تيفاوين توكعني <تصفيق> لي غي الحقيلكم توزن زرتنيك ويانا ايلا يانو والسوريد ركوا لي تنتني ولا كل دي سن بيد نفكاس Kūnė, aš žirbėjau, ką